وَأَلَمْ نَأْ لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَضِirْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ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 مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ